أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين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 يشهده المقربون إن الأبرار نفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيط مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم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 فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم